الحمد لله الحمد لله وهو للحمد اهل سبحانه هو اهل المن والفضل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب العطاء الجزل صلى الله عليه وعلى ال والاصحاب والاتباع ما سار نجم والتم شمل اما بعد ايها الاخوه ربما تلبدت سماء الصداقه بالغيوم وربما تكدر صفاء الاخوه بالهموم وربما جفت القلوب وتنافرت الافاده وعز الوصال والاجتماع ولم يجدي الكلام فجاءت الهديه تلو الهديه تزف معها البشره بالالتئام الجرح والالتئام الصدع ان الهديه كالغيث على الارض الجدباء تهطل عليها فتزهر بالزهور وبالورود وتغيث القلوب بالحب والود كانت الهديه وما تزال مفتاحا لقلب قويه اقفاله ولم تهتدي الى مفتاحه فاذا مفتاحه الذي لا يخطئ هو الهديه اننا ايها الاخوه بالهديه نزرع ودا وننبت حبا ونزيح كرها ونمسح بغضا قد جاء من خير البري قد جاء عن خير البريه ان المحبه في الهديه فاقبلها بصلاح نيه تنبيك عما في الطويه ان الهديه تبذلوها الايادي السخيه وتقبلها النفوس الابيه هي تقدير وليست قدره وعنوان وفاء لا جفا فالمامول من الكريم قبولها وان قل قدرها لو كان يهدا للمرء قيمته لكنت اهدي لك الدنيا وما فيها يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الادب المفرد وهو حديث حسن هداه تحاب ان لها الاثر العظيم في النفوس ان كثيرا من الناس في غناء عن الهديه التي ترسلها ولكنها رساله محبه ترسل الى ترسلها اليه بانك تحبه وتوده وهذا برهان صغير صادق عن ذلك الحب وصادق الوفاء هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصاله وتزرع في الضمير هوا وودا وتكسوهم اذا حضروا جماله كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها ويقول صلوات الله وسلامه عليه لو دعيت الى كراء او ذراع لا اجبت ولو اهدى الي ذراع او كراء لقب التراوه البخاري هذه صفات الكرام المتواضعين ان الهديه هي الهبه والعطيه هي دفع عين لشخص معين للحصول على الالفه والثواب وهي تمليك بلا عوض وتشترك مع الصدقه في قصد الثواب الاخروي اذ ان الصدقه يقصد بها ثواب الاخره فقط والهديه يقصد بها التحبب وثواب الاخره لقد علمت ملكه سبأ موقع الهديه في القلب فارادت استماله قلب سليمان عليه السلام لما خافت منه وارادت ان تثنيه عن دعوتها عن دعوته لها ولقومها لكن سليمان عليه السلام لم يقبل الهديه لانها لم تكن لوجه الله ولم يكن فيها معروف انما ارادت بها اسكاته وايقافه عن جهاده وقتاله في سبيل الله فجاء الرد الحازم من الامام العادل اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم ارجع اليهم فلناتي انهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها اذله وهم صاغرون ان القضيه ليست قضيه مجاملات ولا هدايا وانها ليست خداعا بحطام الدنيا الزائل الفاني اذا الهديه سبب لكسب القلوب لقتناصها وخديعتها وشراء الذمم وبناء الثراء انما هي وسيله مستحبه لعقد اواصر المحبه وتعاطف القلوب لذا جاء الاسلام مبينا اداب الهديه منبها على جائزها ومحرمها حتى تنعم الامه بالخير والرخاء في ظل رساله الاسلام العزيزه المتواضعه المتحابه ان الهديه نوع من الكرامه وحسن الخلق تؤلف به القلوب فكان صلى الله عليه وسلم ياكلها لانها من باب الاكرام ولا يردها ولكنه يرد الصدقه لانها من اليد العليا الى اليد السفلى وهذا لا يليق بمقام النبوه اما الهديه فكان يقبلها مهما قلت ومهما بلغت كما قال صلى الله عليه وسلم لو اهدى الي كراع او ذراع لقبلت وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جاره جارتها ولو فرس نشاه اي تهديه اليها والفرس هو ظل الشاه ذكر على سبيل المبالغه في قبول الشيء اليسير من الهدايه فقبول الشيء اليسير فيه تطيب للخاطر وجمع للقلوب وكان من هدي ه صلى الله عليه وسلم وادبه في الهديه انه يشرك غيره في الهديه ممن يكون حوله او يريد ان يكرمهم لشرفهم او يتصدق عليهم لفقرهم فكان اذا اهدي اليه شيء دعا اهل الصفه اضياف الاسلام واشركهم فيها واصحابه وكان اذا اهديت اليه بأكور الثمر يعطيها أصغر القوم سنًا من الأطفال إن ذلك يدل على أريحية النفس وطيب الخاطر ومن أدب الهدية أن تبذلها تتألف بها قوم للإسلام ونفرًا من المسلمين للالتزام فقد كان صلى الله عليه وسلم يتألف بها دياه رجالًا حديث عهد بالإسلام أو في قلوبهم شيئا على الاسلام واهله او على النبي نفسه فلا يزال يعطيهم حتى يرضوا ففي صحيح البخاري عن ابي مليكه قال اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم اقبيه من ديباج مزرره بالذهب فقسمها في ناس من اصحابه وعزل منها واحده لمحرمه ابن نوفل فجاء ومعه ابنه مسور فقام على الباب فقال ادعوه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فاخذه فتلقاه واستقبله بإزاره فقال يا أبا مسور خبأت فهذا لك وكان في خلقه شده انه صلى الله عليه وسلم عرف هذا الرجل عرف هذا الرجل وشده خلقه فقام اليه هاشم باشا يستقبله ومعه هديه فهل تراكم ان هذا سيشتد خلقه ام يلين فصلوات ربي وسلامه على صاحب الخلق العظيم ومن الجميل اي يوزع المسلم هداياه في اقاربه ففيها بر وصله ومن الهديه على الاقارب الهديه على اصدقائهم اذا فارق الاقرباء هذه الحياه فقد كان صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صديقات خديجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من البر إكرام الرجل ود أبي، أي صديق أبي، ومن الأدب الذي ينبغي أن نهتم به أدبه صلى الله عليه وسلم مع الهدية، فقد كان يكافئ على الهدية ويعطي هدية مقابلة لها، وذلك. حتى لا يبقى له منها عليك منه وفيها تبادل محبه بمحبه وجميل بجميل وانك لم تنسى جميله قال صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه ان بعض الناس يقبلوا الهديه بلسان جاف وروح منقبضه والاسلام حينما شرع الهديه انما هي دليل محبه فشرع المكافاه لمبادله تلك المحبه فان لم يجد الانسان او لم يتمكن فالدعاء والثناء ينوب مقام ذلك كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي لو صنع اليه معروفم فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء واجزل له العطاء وينبغي للمهدي وينبغي للمهدي ان يبادل بالدعاء كان يقول واياك ونحوها حتى يبقى اجر الهديه ولا ينبغي للمهدي ان ينتظر المكافاه لان ذلك ليس بهديه ويوجد بين الناس من يفعل ذلك فلا يهدون الا لمن يهدي اليهم اما غيرهم فلا من ادب الهديه ان يبدا بالاقرب من المن الاهل ومن الجيران وكذلك الاحوج ولعل من الجميل ان ينظر في من تؤثر فيه الهديه ويكون وقعها عليه اكثر ومن الادب ان يعرف المسلم ان هناك هدايا لا ترد ان هناك هدايا لا ترد مثل الطيب فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب وقال صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحانا فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الرائحه ويقاس عليه الاشياء اليسيره لانها ليس فيها ماونه ولا كلفه وبمقابل ذلك ينبغي كلنا ينبغي لنا كلنا ان نعرف ان هناك هدايا ترد ولا تقبل مثل هدايا المشركين فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ردها فلا ينبغي قبول هديه المشرك الا لسبب صحيح كترغيبه في الاسلام ونحوه ومن الهدايا التي ينبغي ردها اذا احس الانسان ان الشخص يريد بالهديه احراجه فانه ينبغي له ان يردها او كانت من شبهه فانه يردها كما قال صلى الله عليه وسلم ان رجلا من العرب يهدي احدهم الهديه فاعوضه ما عندي ثم يتسخط فيها علي وايم الله لا اقبل بعدها لا اقبل بعد مقام هذا من رجل من الاعراب هديه الا من قريشي او انصاري او ثقافي او دوسي رواه احمد والترمذي وهو حديث صحيح ومن الهدايا المردوده اذا كانت الهدايا يراد بها الرشوه يجب عليها ردها كان يكون موظفا كان يكون موظفا صاحب منصب ووظيفه لولا وظيفته ما اعطي الهديه فياتيه مثلا مندوب الشركه فيقول الشركه تهدي لك هذه الهديه فهنا يجب الرد متى ما شم المسلم فيها ريحه الرشوه او الريبه ومن الهديه المردوده هديه الفاجر او الفاسق او الكافر الذي يريد ان يبقي له مننه عليك فانك لا تقبلها محافظه على عزتك وصيانه لكرامتك وحتى لا تميل اليه نفسك ومن الهدايا المردوده الشيء المحرم فلا يجوز قبوله وعموما اذا جاءت الهدايا خاليه سليمه نقيه ليس فيها شائبه ولا شبهه ولا حرمه فاقبل ولا ترد وربما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديه وهو لا يشتهيها ولكن ياخذها اكراما لصاحبها كما جاء في صحيح البخاري أن أم حفيدة خالت ابن عباس أهدت إليه إقطا وسمنا وأضبه، فأخذها وأكل من الأقط وأكل من الإقط والسمن وترك الأضبه وأكلت الأضبة على مائده صلى الله عليه وسلم، ف ينبغي للمسلم أن يقبل الهدية على علاتها ويتصرف بها فيما بعد. واذا ردها لسبب صحيح فيبين السبب حتى لا يكون في نفس صاحبها شيء ينبغي للمسلم ان يعرف المناسبات فالهديه كلما كانت مناسبتها احسن كلما كان نفعها اكبر وكانت عند الله افضل اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اما بعد ايها الاخوه ان الهديه العلميه الشرعيه والنصيحه من اعظم ما يهدى للانسان المسلم لانها من فضل الله ورحمته بعبده ان يتفقه ان يتفقه في الدين وان يعرف خلل نفسه فيجتنبه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون وكما جاء في الحديث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هديه هديه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلا فاهداها لي فقال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاه عليكم يا اهل البيت فان الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا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 وربما اهديت له هديه حسيه استهلكها وانتهت على المهدى على المهدى عليه ان يتقبل هذه الهديه بصدر الرحب واريحيه فائقه فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله من اهدى الي عيوبي ان الناصح ان الناصحه مهدي والنصيحه هديه فاقبلها بصلاح نيه ينفعك الله بها امر اخر عباد الله الشفاعه في الامور المباحه جائزه والشافع ماجور قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا لكن ما حكم اخذ الهديه على الشفاعه الراجح انه لا يجوز اخذ الهديه على الشفاعه والوساطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن من شفع لاخيه شفاعه فأهدى له هديه عليها فقبلها منه فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا ان الجاه نعمه من الله ينبغي ان يستخدم في خدمه عباد الله مجانا بدون مقابل ينبغي ان يتسارع الناس اليه المستطيعون لنصره حق او رفع ظلم ولا ينبغي لمن ساهم بجاهه في جلب حق او دفع ظلم ان ياخذ مالا على ذلك حتى لا يتكاسل الناس عن هذا النفع العظيم قال ابن مسعود السحت ان يستعينك على مظلمه فيهدي اليك فلا تقبل ومن الامور المحرمه خص بعض الابناء دون غيره بهديه او عطيه دون مسوغ شرعي فلا يجوز قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في حديث النعمان اني لا اشهد على جور والمسوغ هو الفقر او الزواج او اعطاه لانه مريض يحتاج الى علاج او لانه نجح ولم ينجح بقيه اخوته او لانه قام بعمل لم يقم به اخوته كما كمثل انه قد حفظ سوره من القران او غير ذلك فاعطاه هديه لهذا السبب فهذا سبب شرعي فلا باس بذلك لكن ينوي انه لو مر بقيه اخوته بالظروف نفسها اعطاهم كما اعطاه فهذا عدل وليس بظلم واخيرا انبه ايها الاخوه انه اذا جازت الهديه للكافر لقصد الترغيب له في دخول الاسلام فانه لا يجوز اي هدي اليهم في مناسباتهم الدينيه مثل عيد الكريسماس وعيد اخر راس السنه ونحوها لا يجوز ذلك مطلقا لانها مشاركه واقرار لهم لا ينبغي اظهار الفرحه او مشاركتهم افراحهم مطلقا حتى قال بعض اصحاب ابي حنيفه من أهدى لهم في يوم عيدهم بطيخه بقصد تعظيم عيدهم فقد كفر نعوذ بالله من ذلك عباد الله ما اجمل ادب الاسلام ما ابها وما احلى ان نتجمل به وان نزدان به كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب اللهم احبب الينا الايمان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ وَالْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا وَقُدْوَتِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مَا دَامَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّهُمَّ أَحْيِنَا أَعِزَّةً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 وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم كلهم في الشام يا رب العالمين كلهم في سوريا اللهم كلهم في سوريا وكلهم في فلسطين حيث يقتلهم البرد يا رب العالمين اللهم ادفئهم اللهم ادفئهم اللهم احملهم اللهم اطعمهم اللهم اسقهم اللهم يا رب العالمين كلهم ولا تكن عليهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا تؤاخذنا في تقصيرنا يا رب العالمين لا تؤاخذنا بتقصيرنا تجاههم يا ذا الجلال والاكرام واجعل لهم واجعل لهم من ذلك طريقا ومسلكا يا حي يا قيوم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم واجعلهم غصه في حلوق الظالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين يا, <عقول> وأسرى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام <صفحة> اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد ولاه امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم ولي علينا الاخيار واستوزر فينا الصالحين يا ذا الجلال والاكرام ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا